اللي هو بيبقى عندي 3 ليبل الثلاث حاجات دول بنقول عليهم تاكسي شايف بالنسبه للثلاث حاجات اللي هو دي بتكتب من فوق لتحت هو رقم 1 من الهيدرو بالما رقم 2 الفيتريجان واحنا الفيتريجان في انتروسفير وفي عندنا حاجه اسمها الطرد فور الطرد فور ده بيبقى واحد من كذا حاجه يا اما الطرد فور ده يعني ايه الطرد فور يعني الجمول اللي من الديتور هيشتغل عليه الطرد فور كده خلاص يا لا اما يكون طايول جناس هاي الطايول جناس هاي قام بعدين لما يكون الثيرويد جرين يا اما هيكون ادرينا جرين يا اما هيكون الغيه 6 او طيب واحد من ثلاثه اللي هو الثيرويد ادرينا والغناد ايه بالنسبه لي بتاك بتاك كنترول بياخد نور على في حاجه بره خلاص ده بتاك بتاك كنترول اللي هو موديل نمبر 1 هايفر على هو في موديل 360 في <تصفيق> بتاك <تصفيق> يعني <تصفيق> على الطلبات بتاك بتاك عشان الكادجشن اللي هي على إذا ليس <تصفيق> بسرطة من خلوم تأمد بلد يعني أقول إنه هرمون أو الإنسان يبدأ أمد بلد أو الماكين حتى المعجب صوت أمد بصوت بلد بلد أو بلد أو سكرين هما كلهم صوت ليون حاجة أسمعها النور وسكرين و الفرق ما قالش هرمون أسمعها النور وسكرين و الفرق <تصفيق> دي لتقيمة هتعمل استيميوليشن لإمت هتعمل انتريشن من اللي تحتها من هو الهدف والبيت المستاذي بص あ<音楽> يبقى دي بالنسبه بعد هي يبقى انا هو, هو تارجت اورجان هيبقى هيبقى هنا الكوره من في الاخر هنا التارجت هو الادرينال في اول بقى نمبر 2 اللي من اسمه سايروتروبين ريليزين يعني هيشتغل او هيستن بيت سايرويد <سيورد> استيموليتنج هرمون فروم ادرينال تروبو سايد انتي والبوتادري ايوه هو السايرويد جلاند اللي هو الانتي والبوتادري طيب هو بقى بيقول بعد كده هو الجونادوتروبين ريليزينج هرمون يبقى ده هو يعني ريليزين يعني استيمولي أخرون أليدين ما بقى سكريتر لديه جنادوتروبين ريليزن، يعني ستريش على فضل جنادوتروبين، يعني الهرمون اللي هي تبقى ليليه بتبقى جناد جناد الأورجن، اللي هو بقى تستيميلات المورمون واللي جتناد يبقى الطابق بتاع رقم ثلاثة ده هيبقى سيكس أورجن، سواء من أو في طيب، زي ما في جنادوتروبين ريليزن هرمون خلاص كده، في حاجة اسمها Gross Hormone Inhibiting Hormone and Gross Hormone Releasing يعني ايه Inhibiting؟ يعني بيعني الانهيبشن وReleasing يعني Stemulane ايه؟ اللي هو Release of Gross Hormone أو Inhibition Hormone طبعاً الانهيبشن هرمون ده ببس يريد ترونز انتيلون خلاص كده، بالنسبة للطرد انتيلون بيتيوتر هرمون ده اللي هو البروس هرمون ببقى قد تعالى كذا بصوا هما ما ليشش واحد عليه بيشتغل عادي زي ما نقولها الجلده عباره عن دي فوز هك او مالتيبل اش يبقى ما دهش هورمون بتقول ده ما بيشتغل على كذا اا تكون بعد كده البرولاكتين ان هيتنج هورمون البرولاكتين الهيدنج هورمون يعني معناه فايروس بس بروديوص بس اللي مشاكله هيعمل هي هياثر على البرولاكتين هو ان يعني البرولة كتين under individual يعني مبيش حدثناها برولة كتين release. كورنور. إذ مرولة كتين inhibit the control. باي الغدان control والله ان هو لغانيه على control. فور برولة كتين هو innovation. يعني دايما من البرولة كتين ده هتكون innovation. خلاص؟ ليه هتكون بعد كده؟ لأ م. هو انفرز انتهت هاتو بقى. طيب؟ باي ده ده inhibit secretion of krullach t. TSH FSH LH and the grosهم. يبقى هو ده الـ الـ الـ يو هو folicin FSH ده اختصار folicin stemurid hormone, LH هو leuthanizing hormone ده هو gross hormone, DSH هو thyroid stemurid يبقى ده رقم واحد هو hybosalamus and anterodicum يبقى تاني إن عشان اللي هو دوم اتأخر انه هما hybosalamus produce factor is a stemurid or من ال بعد جدا الحرمون بقى تديره البترنتري اكتقون زى تارجته نمبر تو حاجة اسمها مهمة فيت باك كنترول فيت باك كنترول يعني ايه فيت باك كنترول ان هو الفيت باك كنترول ده عباره عن system انه هو function of one hormone والأفكت بزى function of one نظر كن يعني فيه عند كذا حرمون هم واحد بيه بأفكت بزى action وبزى other وده عشان اسمها فيت باك فيت باك يعني عاكين فيت باك حاجة برجع كده. هو باك تكونش كد يبقى feedback يعني إيه؟ System in which the function of one hormone إذا إحنا نصبع له إيه هو affect the function of one hormone اللي هو الهرباء ده ممكن يبقى بوستر أو نيجا الأكتر أو المين هو negative control إلا هنا الnegative اللي هو feedback لإما بيكون بوستر او نيجا طبعا، الأكتر اللي هو negative ده الbrinz، ده الnegative اللي هو البوستر control يعني إيه بقى negative control؟ احنا قلنا دلوقتي عشان لما نقول اكسس او اللي هم عندي ثلاث حاجات هايبر هو انتيز الفيديو تري او في كل الفيديو بعد كده اللي هو التارب تو احنا اتفقنا هايبر سولاموس لو احنا خدنا النساد ده على اللي هو الكورتيكوبين رليز هيبقى رليز حاجه اسمها كورتيكو ده هيشتغل على الليفل اللي تحته اللي هو الفيديو أي اي جزء من الفيديو الكورتيكوتروبين ريليسنج هورمون في اليزل يعني هيبقى ستيموليت ريليس اوف اي سي تي اتش اللي هو كورتيكوتروبي كورتيكوتروبي كورتيكوتروبي كورتيكوتروبي اسمه اهو مكتوب ان هو ادريين والكورتيكوتروبيكور. الادريين والكورتيكوتروبيكور اسمه ادريين وده هيشتغل على الادرينا كده. هي يعمل ستيموليت سكريشن اوف كورتيزون ابريشن ليه الهيبوثالامس والانديرو بيوتري يبقى هو النيجاتيف فيد هو ده يعني ايه رقم 1 ادى هايبوثالامس المفروض ان هو هايبوثالامس هيديني نقول سواء ده او ده قال لي ده اهو يبقى الهيبوثالامس على ازاي دي عم ستيموليت الانديرو بيوتري دور ده التستنيولات الأدرينا الجلال أي جزء منها الكورتوس هتبقى ريليز الكورتزول and albustile بس اللي هيعمل الفيت بات هو الكورتزول بقى الكورتزول بقى هيعمل ايه الفيت <تصفيق> اللي هو معناه الفانشف وفلان اللي هو الكورتزول هيبقى الفيت ده فانشف لما يطلع الكورتزول هيعمل انيبيدور الفيت بات عادة انتيرو الفيتوتر ادى نجدد يعني؟ يبقى هو الأكسز المفروض ماشي كده الهايبو صاره وصلت يبقى اسمها قرتيبو تروينيز الفكتور قد عامتين البديو ده اللي هو الأدريني و قرتيبو هاي كلمة تروفك يعني سنينة خلاص؟ بعد كده من الأدريني الفورتكس هي باس تنينة ده التارجت هي باس تنينة ليفو في كورتيبو الكورتيز هو ده بعد ما تطلق في فونكشن <تصفيق> المفروض ان هو يعمل تنينيتو إفتعين بطريقانه ده يعني ايه؟ الفاترين لما قولنا في الانت دارودي كورمون المفروض هو السل هو طالع مشتابه هو المفروض قطف هو ده الفيت ده النجت يعني ايه نجتب؟ يعني هو ده لما release المفروض اللي هو يعد النجتب يعني النيجيش اللي بيديم في الامضين اللي هو الاسي بيش والبوستيط اللي ده النجت مبتاك في بوستر؟ اه في بوستر اللي هو المثال الوحيد او اللي هو داعي المطروح للبوستر اهو ناشف فطور اسال بعد كده هيجي لي ايريريا سارجي فورك اللي هي اكستيموليت بعد ما قريت يعني ديفيشن هنا وشن خلاص كده يعني ايه بص الكنترول بص الكنترول ده اللي اسكوم والمثال الوحيد اللي هو يعني في النقطه اللي انتو طرحوه الكنترول معناها والكان اللي قبل كده نيجاتيف اللي هو لما طلع الكورتيزول عمل ايه عمل انفيبيش الايه للانتروبيتوتال هو الاي سي اتش والفورتي لا ده بالعكس هنبدا ان هما اللي هما الاوفاريك في مينستروال سايكل كويز ريليس اوف استرا ديول او اللي هو الاستروجين الاسترا ده طبعا الاستروجين الاسترا لما بيرتفع لليفل معين هيعمل ايه تعديل اوكشن ان هو يبقى ده غسطف. يعني ايه غسطف يعني هنا عندي صفل الورجان هو الهوبر. خلاص? نحنا مجينا كده مشينا بالعكس. بقى فيه الباك مجانيز من يمشي بالعكس. اللي هو الهوبري طلع الاسترادايول. ايه? الاسترادايول هيبقى فكتة على اللي هو بقى ليس ان انديه بقى. بس هنا عمله سيموليشن. يبقى ده اسمها غسطف. خلاص كده? خلاص كده? خلاص? دي فيها مشكلة? ايه هي دي? خلينا نكون هنا. يعني لو, لو افترضنا ان ده الاوريد. الاوريد ده ده تطلع الاسترادايول للمنشتر ورسايا. في الوقت معين دا ما داش دعوه بيدي ما تطلع الاسترادايول. الاسترادايول ده لما طرق المفروض اللي هيعمل بصدف فيه تاك يعني هيزاوله بالريليز اف ليوتونيز الوزيوب هو جاي من الانتين والبيجيوتر. عشان كده بقى اسمه بصدف هو إيه كان الأكسس ده ماشي إزاي الأكسس ده ماشي إزاي كان هو المسلس كنترول ده الأول إلا وانا تقللت عن الأكسس التكتير دي داعه إن المفروض اللي هاي بوسامة صلعي حاجة اسمها البونادو تروبين ريليزن بفاكتور صح كده من يكن في السلايد اللي قبلها البونادو تروبين ريليزن يعني هو أكتا عالي الانديرو البيديو دي هتطلع هي LH و FSH ال LH و FSH هيتطلعوا استراضيون والبروج اللي هو مكان <تصفيق> في ده انا بس هو عمل بوزيتيف فيدباك تاني <تصفح> بدايه هو يحصل له بستمي ليه عشان لما ال اتش تطلع ليها حاجه ثانيه بدايه النيوتيال فيس خلاص يبقى ده البوست <تصفيق> انا عندي بالنسبه يعني في ايه فيدباك ان انا عندي في اكس يعني ايه اكس لما اقول ده ده في الاخر اللي هو هايبرسلاميك التوتهي ادري له كورتيكوتركس من اكسس المط هو معن مختصر ان هم في ليفلز ثلاثه ل اول حاجه هيبوثالاس هيبوثالاس هو ريليس او هورمون. ماشي. بإما استيميليت او انهيب. ميهب. ايه؟ التاني مرحلة البيتوتر. غالباً هنشتغل على الانديرو البيتوتر. بعدين الانديرو البيتوتر هتطلع التروفة الهورمون او هو التروبيت على أكود من لو طلعت A-S-H بقى تشتغل على الهين. لو طلعت T-S-H بقى تشتغل على الصيوات. لو, لو طلعت الانديرو البيتوتر على L-H عند f بقى تتغل بتاعها الكوفالي. يعني ايه فتبات? فتبات يعني اللي هو بو في بو عندنا في ايه فتبات فور مور افكت في زفاقشن افكت نظر فور عندنا حكتين لانما نيجاتف ايه ما ايه الاكسر تيوعا اللي هو اللي هو ده مثال بعد ما نيشد اكسس كده لما طلع الكوريزور ده هيعمل لجاتف فتبات على الانتيه روبي توتر وعلى الـ يعني ايه بصدر؟ لو احنا تخيلنا ان ده ايه؟ يطلع بسترابيور يبقى هيعمل بوستف في الدك يعني سيليمات ريز اوف انتر اللي هو اللي انترائز انترائز اوف انترائز يعمل حاجات معينة في الكوبر عشان طلع حاجات معينة عشان يكمل الانترائز يبقى عندي نجابي اوف بوستف اوف بوستف اوف بوستف اوف بوستف ده الوحيدين عايبين بتعرف خلاص باية. بعد ليدا انه هو رقم دلاثة حال اسمها بايوريزم ح <تصفيق> يعني بايو ريزم البايو ريزم هو عباره عن سايكل فكرن وفيزولوجيا يعني ايه الفيزولوجيا دي يعني حدث يعني يحصل والسايكل يعني ايه السايكل بيحصل كل كل شويه والشويه ديت ممكن تكون ان ساووز ممكن تكون دايز ممكن تكون ويكس خلاص يبقى كلمه بايو ريزم يعني ماشي بريزم مع اللي هو عبارة عن Cyclic Definition of Biorism هو Cyclic أفكيراً of Physiological Events Physiological يعني حاجة Physiological بضع Events يعني حاجة تباير؟ الرسم ده كان vary over يعني على في دقائق ممكن في hours أو days أو weeks خلاص؟ وصفقوني الweeks دية عشان ممكن. طيب، بعد كده إذا احنا عدنا لو البيوريسم ده حصل او فاري او تكرر في خلال 24 ساعه هيبقى اسمه سيركاتيان او ديورن لا ديورن يعني خلال اليوم يبقى سيركاتيان امبيرن فاليريشن اللي هو تشينجز او هو فيسيولوجيكال تشينجز او فيسيولوجيكال فيتز ذات او اتشينج فيه الليبت وفهورمون في اتلالة 24 ساعة يبقى داسمه سركاديا او دايورنان فريشة واضحة كدة باية خلقول الانفرام سايل اللي هو السركاديا او دايورنان ده دا ميبي كلمة انتومس دي عن الدفع او افكتب با لايت او سليم يعني الحاجات الهورمونس دي, دي الحاجات اللي هتنقصة تبلاقي فيه مع الضائم مع السليم فيه حاجات بتبقى سيكليدت بعد بدايت الضوء خلاص وفي حاجات بتبقى سيتيد مع اللايت وهكذا طيب ده بقى في سيوت يعني اللي اللي هو الدايوناس ريليشن بتاعت السامبل هرمون جو الدايوناس ريليشن هو الجروس هرمون اي سي تي اتش اند كورتيزول وانا كتبت اكزامبلز يعني مش هم دول كلهم في حاجات تاني بس الاكزامبلز اللي هو الاي سي تي اتش اوتيزول اند بروس يعني ايه بقى كلمه خلاص عرفنا يعني ايه بايل ريس بيحصل في خلال وقت. تقرر في الثلاغة. هقدر صار في الثلاغة. زي عندي اللي هو الاسد ايش. الاسد ايش ده اختصار ايه؟ اللي هو ادرينو كورتيفو تروبيك كورتون. والكورتزول. ليه؟ لأنه هو الاسد ايش اللي اثر عالكورتزول. الاتنين هورمون دولي لو انا عزتهم في اي وقت من النهار مش هلاقيهم سبتين. يعني مش هلاقيهم سبتين. الاسد ايش والكورتزول اعلى ليفل فيهم بسطوح الساعة 8. واقل مم. لفت فيهم اللي هو عند الساعة تمانية بعض الضغط اللي هو تمانية بي ام يبقى ده اللي هو المقصود بيه البايوريزم يعني انا عندي ان انا لما ايسوس لو ااخد خط اللق في اي وقت اني بديه هلاقيه مختلف الاسد ايش والكورتيزول ده ازاي ايه؟ اني افنا عارفين الاسد ايش والكورتيزول ده قلنا انه إن من الحاجات اللي هما مرتبطين بالاكتبتي فهو نتحكوا لربنا انه هما عاملهم انه هما يزيدوا في ال اعلى حاجة هي انت صوت للضبط. انت عن الناس قدام تصحب اتنام وتصحب خلاص? انجا اذا الشخص ده يعني انفرد. عكس الناس. خلاص? هنقول بقى عكس الطبيعي. خلاص? بعد كده اعلى حاجة له عند ال 8 a m. واقل حاجة عند اللي هو 8 p m. خلاص? المفروض عند ال 8 p .m. ده اللي هو lowest white is usual late in the evening at 8 p وبالتالي طب ده مهمة ليه؟ ليه اعرف في السروريجي طبعا ما انا بدرس كميلا علشان انت لما يبقى فيه تعمل تاخد سامبك يبقى لازم شوت ريسبيك زات ليون من مريضة يعني ايه شوت ريسبيك يعني لو انت لو هتحليلي الحد اسيد ايتش الكورتيزول ماينفعش التوريس انا ساعد روحه الضهر اخد منك سامبك لا اتاخد من المصنب الصبح 8 وبالليل الصبح الساعة تمانية وبالليل الساعة تمانية خلاص كده يبقى هي م S F H عندكورتي Zool Level To blood sample at A A M and A B M خلاص كده? ده ده الاساس. بعد جده لما نخش المحاضرة الجاية هنقول لنهم بس عشان تكتبوها ونخلص منها. ده صح? بس لما لقوا الموقت الطويل او من تمانية وتمانية فقال لحنا ممكن نقال من التمانية نخليها اربعة بعد الدول. يبقى هو هنلاقي المحاضرة الجاية ده ده اللي هو الجاية. 8 8 بعد كده بنقول فور so كونفينيس عشان راحت تجيش هشام يعني ما تجيش الصبح وبعدين بعد الضهر ساعه تجيش تاني خلاص فهتاخدها 8 و4 بعد خلاص كده يبقى ده اللي هي البايوريس يبقى اهميته ايه ان انا عشان تو انفيستيجيت ايه هرمون ويز او واضح كده تمام واضحه <تصفيق> <تصفيق> بعد كده اللي هي assessment of hormonal function. assessment of hormonal طبعا ده انهو عبارة عن ايه؟ فيه two methods اساسيين ان انا هعمل بيهم يعني هي assessment اللي هي evaluation او assessment of zon. خير؟ لان ااخد سامل يعيس فيها انه كل ده هيوضح بعد ده. بس انهو عبارة كل كلام ده. ان انا ااخد سامل يعيس فيها الهرمون او it's not a light يعني الهرمون او it's المفروض الهرمون ده بعمل لك ده ليه بتقاله يتحول ميتابليزا. لا يمعيس الهرمون ده او حاجة من الميتابولايت بتاعته في بلد سامي او في يورين سامي سواء خذت في هذا في اليوم او احترامت اللي هو البيولي وده من التفصيل عادي اللي هارفت عندي 2 ميسود فور اسسيسنك او هرمون نمبر وان و 2 سواء بلد او يورين سامي 2 ميجر زا هرمون او اتس الميتابولايت عادينا عين طبعا؟ طيب سواء داخدت رنضم يعني ايه رنضم يعني في اي وقت من النهار وهقول ان كانت في بعض حاجات ببقى صح ممكن ينشي في بعض حالات لأماني فعش او ان انا احترمت اللي هو البايوريز زي من و تمانية او تمانية او تمانية رنضم. جمع منين هاسبها دايناميك تيست. يعني ايه دايناميك تيست? يعني اه إن اننا لو انا فيه برمون معي زي مسلا برسهم. وبعدين اتخمنت كده من الكلينيكال بيكتشر ان الهرمون ده يكون عنده دفريشنس من الهرمون ده يعني دوس هرمون ما تتطعش امية كترة فكلمة ديناميك ان انا احاول كوانا اتصاصبت انه عنده دفريشنس فان انا احاول اعمل استيميوليشن من ده وبعدين تاخد بلوكسا تاني كلمة ديناميك مكتوبة بس نتخار مع ربك ديناميك إذا. استيميولتين أو سابريشن سابريشن بارتكولار هرمون الأكسس شوفت اشوف اللي أكسس يعني ايه؟ دا فان انا قاعد يعني, يعني الحرقة فان انا اشوف ان انا قاعد سابريشن أو استيميولتين للأكسس دات وبعدين أقسل هرمون بعدها طبعا إيهانا انا اخذ بيس هو الـ zero line الـ zero الهرمون عند الـ يعني قاعد من معامل <تصفيق> استيميشن أو وبعدين بعد ما عامل كده قاعدهم استميكات لما جت الديناميك تيست ده هاخد تو سام هو الفيس او الزيرو تايب بعد بس هي بتاخد حاجه واحده مش مش مش عايزاك تحفظه دول دلوقتي هنيجي بعد كده في الاسل بتاع المحاضره كده اللي لو انا افتضت ان التيست ده عند هرمون زياده هحاول اعمل له ان هو عنده هرمون هيقع ميت يبقى اعمل له سيموليشن واضحه غير انا بالنسبه للاسيتك كورنورا بتاعتي يا اما باقي خلاص خدناها يا اما اعمل دايناميك كلمه دايناميك يعني حركه يعني هعمل حاجه واشوف الرزق اللي هي ده عباره عن ستيمولييت او سبريس هرمون اكسس وعرفنا قصد يعني انت اوبزرف يعني اوبزرف ان انا بلاحظ الرزق يبقى ده معناته ان انا هاخد زيرو سامبل وهو بعد البيناميك ده أعمل طيب إحنا خذنا واحد بس هو موضع يكون بعيد عننا شفية أو مش فاكرينه من يعني اللي هو أنه يقصم منه اللي هو الموضع الجديشة المستي صح كده؟ خذنا zero sample وبعدين إيه؟ هنالي عملهم مبين وبعدين عملهم إيه؟ خذنا بسهر الموردولات sample وإيه سنا فيها الموردولات هنالفنا البيناميك سهرة خاصة واضح كده اختلف من الموردول لهم حسب ده ايه اللي بيزودوا ده ايه اللي بيقلل واضح كده احنا نبدا نقول اول حاجه هي البيوتيريد جلاند البيوتيريد جلاند او الصباحه حافظين البيوتيريد جلاند من تو سيجمنت لايه انترول او بوستيرور البستير. البوستيرون او اللي هي النور هتقصد بتتاثر ب تو هرمونات اللي هم التاترويد هرمونات او البي اتش او اللي هو ار دي مين برضه بوستير خلاص يبقى كان في هرمون والاي بي اختصار ارجينين واضح كده طيب ده البوستير ما هنتكلم بعدها عليه ثاني حاجه اللي هي الانت هرمون بتوع الانتيروبيتيد ده بنقول ان هو التريفير يعني ايه ريفر يعني بتبقى نون اس ام بريزنت بتبقى ماستر كده انت فاهم يعني ايه زي الماستر كي كده يعني اصلا اللي هو بيفتح كل الابواب فهو البيتيد اللي بنقول ان هو الماستر جلانز ليه لان هو السكريت ستيموليت الهرمون هاو سكريت هو السكريت بيتا تروفيك عشان كده هتلاقي اي حد ادريين ثايرويد <سيورتروبيد> روتوبيت اللي هو ايه ثايرويد ستيموليتنج <سميلياتيك> هرمون كلها طيب وتبقى البروتين دي غالبا بتبقى لايك بروتين هرمون يعني الكيمس اللي بتاعها لايك عباره عن بروتين مع كاربوهيدرات ايه هم الهرمون بيوتوتري هرمون بنستخدم الا حاجتين وبس لا اما هرمون بتشتغل على دي فيو تارجت عشان انا قلت كده من شويه جروس هرمون ما اقدرش اكتب جنبه واحد بس الجروس اسمه جروس على كذا تقاكت عن ديفيوز تارجيت تشكو إن هو إيه القروس هرمون أو اسمه سوماتو تروبيل إيه تروبيل تروبيل أن خلاص كدق؟ يبولولا كتير إن دي يتبضل من الدفاع هو بيشتغل على الممل التاني لا هو بيشتغل على الممل التاني يجب بيشتغل على كفحة تاني وعلى القبر التاني عشان دي هي هرمون تارجيت تشكو نمّر 2 إن هي هرمون ذات أفت اسبيسيفك تارجيت اندوكراين ده الاسد اتش هيبطر جبت داعه الأدرينال دي اس اتش هيبقفك السيرويد ده وده هيبقفك تلجناتك بالقضاري خلاص كده واضح؟ يبقى ده اللي هو الانتيرون طيب بعد كده نقول اللي هو هنتا نتكلم على الانتيرون بيتيوترين هرمون اللي هو الجروس هرمون بالنسبة للجروس هرمون secretion of gross hormone بالبتيوترين ممكن ما بعيد ده اول مرة نسمحها حاجة اسمها episodic او بالصفار عاكفين البارس؟ ايه؟ البارس؟ يعني البارس إيه. حطه ايه وكده ايه؟ اه إيه. خلاص فهو كلمة episodic او بارس يعني التوتر الجنان بتبقى بتعمل secret brush وفهرمون وبعدين صوتك بمتالي مقصود بيه episodic او بارس اضاي او لها معنى تانى اللي هي spike او اللي هي بيك يعني بريليس هرمون بعدين تلاقي بيك نزلت بعدين بقى شوية بيك تانى بمتالك حاجة تلك اسمع مرطفة اللي هي secretion of gross hormone by the tutor is episodic اللي هي pulsatine يعني في اللي هي pulses أو bursts بيرس. بيرس خلاص او بتظهر انت باقي انت بالصفر 3 hours after meal and exercise ايه كمان تبقى فيه بيك تانية 90 minutes after the onset of بعد ما يبدأ الى في خلال 90 دقيقة يبدأ البيك التانية خلاص ريتشينج جديد فاليو ديورنج جيري جديد ها تاني يبقى الجروس هرمون ده بيبقى سيكريت في اسمها بلسا تايب او كيبيسوب او بيرست خلاص اللي هي امتى بيظهر ابدا تظهر ديت 3 ساعات بعد الاكل او 3 ساعات بعد الاكسرسايز او سهل قوي ساعه ونص اللي هي 90 بعد بدايه ال وبيوصلين دي قوي بعد في خلال الديبس قالوا سنه فات ما فيش ديبس يعني, يعني البنات قالوا ممكن نعمله اللي ما حدش بيوصل لمرحله الديبس دي بس المطر من الاخر ما حسيش خالص براحه في الديبس طيب خلاص هنجربها بقى هات لايك وخس <متحدث> بس هو في 20 مين يعني الـ داشر التصدح ديت او البارس او السبايكس دي بتاخد ريكوبيريشن وقت بتاع 20 دقيقه بس شفتيها لما بنقيس الـ ايوه بالظبط هاتي بقى الجزء بين الاثنين طيب ادي ترانزيت ليفل اللي هو 40 مورتينال جراند في يعني كلمه ايه او البارس يبقى انا بقى طبعا الassay of glucose hormone يعني ان انا لو خدت راندوم ثابت في اي وقت من اليوم كده من غير اي دايناميك ديز ده طبعا اللي هو assay of single phase the glucose hormone ان هي مجرد ان انت تعت القياس وخدت منه سنه وخلصت خلصتيها هنا الglucose hormone assay of single phase the glucose hormone level علومات بسيطه طيب طبعا بنتاسب الهرمون الاساسي تكنيك طبعا احنا اتكلمنا في لها مستن مفضل ان هي طبعا تكون فاست ولازم يكون كونجنتريس اللي هو 30 مللي اللي هو ده اللي هو اندفا بعد كده اللي احنا نبدا بما ان هو الراندوم كام اللي هو 2 اللي جاي مش كونفيجن هبدا اعمل هرمون من الحاجات اللي بتتشخص بروس هرمون ستارداك الهي الحبادة اللي التشخص بيه اللي هو الـ dynamic function risk خلاص؟ طيب ايه هو الـ dynamic function تاني اللي يقول انه هو انه هو سينيون ايه أوسا بريس اكسز وبعدين observe لازم observe طيب؟ بالنسبة للغروس هرمون عندي حكيم اي هرمون لما تكلم عن الدرسقون درس ده بسيطاعته ما هي اهايو فرشك لانه ما هي فرشك طيب لو انا اللي هو Diagnosis of Brose Hormone Deficient يعني لو أنا سأصدق إن الحالة دي عندها Brose Hormone Deficient إن دي مشكلة بروس هرمون في الشخص ده ما بيفضلش بالليفت This patient فالمفروض لو أنا هعمل Dynamic إن أنا هعمل Stenulation العكس طيب Stenulation إزاي بروس هرمون ده من الحجاج اللي بتبقالي He is in a case of أو in response بروس هرمون ليه؟ لأن بروس هرمون ده من الكاونتر ريبولاتر الهرمون وأن الكاونتر ريبولاتر الهرمون لسيملس متاحة هو الهيبوغلائسين يبقى ده واحد دارس في السيولوجي وعرف إن بروس هرمون هيلطع عندك مما يبقى فيه هيبوغلائسين فهو هيعمله دينامج فاكتراتيس الزيان هو يحاول يخليه العليان ده يوصل لمرحل الهيبوغلائسين اللي هو عبارة عنه؟ إنه هو حد اسم يعني هي هيخلي الديشن ده في حاله هايبوجلايسيميا نتيجه ان هو هيدي له <تصفيق> انسولين انجكشن وضحت انا بعمل دايناميك فانكشن تيست للعينه حاجتين لو انا ساسبيكت يعني ساسبكتر انا ساسبيكت او خد قرار بين وبين نفسه ان الحاله دي غالبا هايبو فانكشن عشان جروس هرمون لو كان انا حابب اعمل ستيميليشن جروس طبعا محدش هيقعد يقول لي ده ده هو عطل يعني هو عنده بيفيشنس لهم هيعملوا ستجيب آه عشان أشوف هو هيستجيب لو ماستجبش ما يبقى عنده هايبوكرايسينس وأنا بحكي داينا مش مش غاوه طيب لا من البروس هورمول لمن البروس هورمولز بيتطبع لها من يعني لما يكون فيه هايبوكرايسينس الحاجة الشهيرة اللي هتعملوا هايبوكرايسينسي هو الإنسلنس طيب فهم بيعملوا يجيبوا بيفيشنس وياخدوا سابل زي ما اتفقنا اللي هي 0 تايم وبعدين يبداوا في 0 تايم بلس عشان ييسوا بقى دروسهم كلها وبعدين يبداوا يديله انسولين ومن المتوقع ان هو اللي يحصل له هايپوغليسيميا ويبداوا كل نص ساعه خلال ساعتين او ثلاثه بعدين بقى بدائي بس انا عشان اوضح ليها اكستر انسولين انجكشن يعني ان هو هياخد دي وبعدين يعمل انسولين انجكشن وبعدين ياخد السامبل كل نص ساعة, ساعه في خلال ساعتين او ثلاثه بخصوصه ياخد للساعه كام انا هبست 200000 تاني طيب انتبرتيشن اوف ريز يعني ايه متوقع ايه متوقع من هو حكي لو هو الرأي الشخص ده normal, نورمال بروس هرمون نورمالي كان مفروض إذا أنا أديته إنسلين حصل هايبو بلايسينيا هايبو بلايسينيا ليه المفروض هتزاوله السيال بروس هرمون ففي النورمال انديفيدوال المفروض بروس هرمون will increase above the baseline by more than severe يعني إيه يعني إنتخدت الزيرو اللي هي الزيرو سامل ديت كانت مثلا الكونسنتريشان بروس هرمون عشر لو البيس ده او الانجليتر ده نورمال نورث هرمونز جي بوصي فهيبقى المفروض استنقي ناخدها تبقى 17 واضحه مش يوصل 7 اللي هو يبقى مور ذان سي ودي زيد مور ذان كده لو خدت البيز نزله طيب 10 هنضربها في 10 المفروض لما اعملوا الدايمر بتاع النالديت وان هحصل على الدوبلايزين هاي دوبلايزين استمينات البروت هرمون تلاقي اضيف 7 رقم 2 لو هو عنده ديفيشينسي عن يعني بروس هرمون ده زي ما انا توقعت فهيبقى فيلير تو ريسبونس تو اتليست تو دبلت بخلفه تو اتليست اثنين يعني برضه مش من اول مره يبقى فيلير تو ريسبونس يعني ايه ريسبونس يعني الدار حداته البروليت والمفروض ان هو حصل له هايبر حسسيه وبروس هرمون الشاض يطلع على عن البيز يبقى انا ال 050 هتلاقيها زي اللي هو بعد 30 سنه دي بعد ساعه بعد ساعتين اكيد يبقى دي فيريا تور سكو تو اتيس تو ديفرستريشن بس رقم ايه اه, اه, اه, اه, اه هو كان فيها كلام نوع ايه المفروض لهم بس انك تسريان طبعا بيعملوا حاجه اسمها ممكن يدخل عيان في مشاكل وفي ناس ما بتتحملش الهايبوجلايسيم يختص منها <تصفيق> كمان <تصفيق> بقى ممكن بيقولوا حاجات ثانيه شبح بتعمل هايبوجلايسيم يعني لو تبستينيو بيشتغل الهايبوجليسيم تبستينيو بيتفرز هرمون انت ان هو لازم ما اقولش جلوكاجون انت فيشني قال بقى ديس بعد تو ديفرنت سيناريو تو ديفرنت يعني هضطر باسم لحاجه <تصفيق> مرت ان انا اعرف ان في جروس هرمون ريكشن جروس هرمون ريكشن عشان سموث ديت الانتعاد كده اللي هي بتاعه اما جاي بقى من الهايبوثالامس خلاص كده طيب يعني ايه فور في سيكريتوري ستيميوليشن اللي هي دي ممكن نستعملها برده يعني ديفرنس كده انا ممكن مش عايزه ادخله في الهايبوكرسيا بتاعته انسولين احاول انا انا خمسه السلايد اللي عملها امتى هرمون بيطلع هي في شي من يا مينيت اكسرسايز يبقى ممكن اخليه يعمل اكسرسايز عميقه وبعد 20 دقيقه ابدا اخد منه سامع قال ان هو يكون بيشن ادمنت واخد بالي لما يصحى انت عمره 22 وزن 72 مايلز ابدا ابدا منه سامع خلاص يبقى ده اللي يعني افسيولوجيكال ستيميليشن ان انا اللي هو تراي تو ريليس جروس يعني إيه في السيولوجيكا؟ يعني مظهول أن <تصفيق> التروس هرمون هيطلع إمدى إطلع بعد الإكسرسايز يبقى بعد إعمل الإكسرسايز تعالى أفتساني أو بعد بتاع الزباية إنه هو اللعنسليب أو اللعنسليب سليب يبقى ده لازم راحب أدمي إطلع مكيبقى ده إيش تاهم بإنش تاهم، يبقى لازم أدمي التروس كده يبقى ده اللي هو التروس اسمه خلوا بالكم من الأسامع عشان بتطلق أخبارهم اسمه Bross Hormone Stimulation Test اللي هو بحقك اللي هو اسمه التست اللي أنا بعمله اسمه Insulin Intolerance Test أو Insulin Induced Hybrid Myxemia عشان تحتاصل من الإنسولن هيعمل Hyper Myxemia Test اللي هو اللي أنا لا بصوص بكت ده اللي هو بأنبع حاجة اسمها Autonomous يعني ايه Autonomous؟ Autonomous دي اللي هي معنات عبرابة للHyper Founder يعني كده هو ماشي بالباع. فوتونس او هايبر فانش. طيب لو انا ان هو البرجن ده عنده هايبر فانش انا هرمون دي باس تريد في البروز كبيرة او باكتر من النورمان طيب مفروب ان انا لو عملته في البروز ان انا اعمل له انهيميتول. خلاص كده طيب انهيميتول ازاي شبه اللي هبنائه. اللي احنا عولنا هرمون بيه بقى ريليز دي اندسون سوسوك فبالتالي لو في هايبر جلايسيميا يغدوص هو المفروض ان هو هيتاكل ان هيت فهي دي بالظبط هي دي بالظبط حتى التست اسمه ايه اللي هو اسمه جلوكوز دوت اف جلوكوز تولرانس تيست يبقى ده تاني ده بره جلوكوز خدناه مره مع ابيدس وبرده مع الجلوكوفين بستخدمه هنا امتى لما انا صاغيت الجلوك هرمون هايبرفاكشن أقولك أنا أقول عليها أوتونمس أوتونمس يعني مراضف به هايبرفاكشن فأنا هو لو البلوكوز دي بالعالي هايبرفاكسيني يبقى المفروض إنه تبقى البلوكوز وضمون هيبقى e إيه بدل ما أنا بعمل إنه أنا هجيب الفيشن برضو وأخذ السامب اللي هي الزيرو وبعدين هدي له 100 جرام جلوكوز يبقى متوقع بعد 100 جرام جلوكوز ده انه هيحصل هايبر جلايكيميا وبعدين ابدا اخد سامبل عند 60 دقيقه و 120 دقيقه وده المكتوب هنا اللي هو اول حاجه اد اوفر مايت فاسل سامبل اللي هي زين ذا بيشنت از جيفن 100 جرام فورال جلوكوز رود زين ذا جلوكوز برمون اس ميجر ات تايم 60 اند 120 دقيقه اكثر جلوكوز طب بعد هاتفيش هنخدت جلو كم وانسابرس بروس هورمون سيدي طب انا هعرفه الحورة سابرس ازاي خدت بيزا لبن خلاص؟ لو طلع مثلا بيزا دا كان عشرة المطلوب دا ادرو هاي لبراسيليا ايه دا خمس سنة اربعة ايه دا مخفوط حتى في النورما انديبيدوال ممكن يوصل لقلب ديكتاب اللي يعني ايه يعني ايه قلب ديكتاب يعني ايه اللي قوي لدرجة ان انا مش قادرة اقريس في المتقى بتكتبه بتكتبه يعني بتكتبه عحيسه يعني, ديكتور يعني مش المتقى نروح التقاليم مع النمر قاير؟ قاير قاير قاير أيوة ليني كده يبقى نورمال أيوة مم. إن هو لما يقول لكم في العال إلا هاي يبقى جروس هرمور لما أي يبقى دمر طبع في الفيشنز إكسيز <تصفيق> جروس هرمور اللي عندي مشكلة انو بروس هومون سكرتل بالكمية بيلا نتيجة يومر او نتيجة اي شيء موار اكتوره هلال؟ بيلا دا معناه ان هو high living with bruce hormone that does not sub يعني ايه ده not يعني انا قسطو في البداية كان طبعا ما كانش هيبها باعش هيبها ايه؟ خمسين يعني عدد جبير اكتر من reference range بقى طبعا بعد ديال not sub rest اللي هو not sub rest يعني او failure to sub كده صح او كده صح failure to sub rest او does المياه مثلاً دعدي خمسين هاتري خمسين قبل و بعد خمسين يعني ما تقصرش عشان ديلة بكول عليها أوتونس لان انا رتبتوا مش فعلوا ايه ماشي ببناغه يعني ماشي ببناغه المفيد انت لما تاخد القروس القروس قومون ييمد لا هو مش بيسكا خلاص قروس قولز لونك نينز فانكشنين بيتيوتين يعني ايه فانشنين؟ فانشن يعني بيتيوتين فيها ماس او غادلون ده طبعا هو هو بتعمل نفس الاكشن سام اللي هو فاكشن بيتيو ده فاكشن خلاص كده يبقى ده بالنسبه للبيتيو يا اللي احنا لو انا عامل عامل دا يدمج سبورت او كانتيرا في كود نور يا رقم واحد ان انا اخد راندوم سائل كده هت مثل ده مستقل ماشي يعني نيتل يعني ما تكتبش ما تكتبشيش هبيتال بيلجى ده حاجه اسمها دايناميك لو انا استفدت النيشنز ده عنده هايبو بيعمل سيميوليشن ان انا اديله ايه هيحصل هايبو بلايسيا هيسبب لو ما حصلش كده يبقى عنده هايبو طيب لو هو هايبر كان المفروض انه هو هايبر تيجي بيعمل له حاجه إنهبت. يبقى بالعكس انيبيت فاهم لو ما استجابش للانبيشن يبقى هايبر يبقى طيب في حاجه ثانيه بنساء عنها اللي هو الريليت بارت من البيوتري دي حاجه او للبروس هرمون اسمه سوماتومدين او اكس لللايك والبروس فات يعني ايه اكس لللايك وبجرس فات طيب نفس بعد اكس لللايك يعني ايه بقى هو حاجه بنساعد البروس هرمون في الاكشن بتاعه بدهيت بروس هرمون باشر بس لا من الستراكشر بتاعها شبه الان مكتوب استني يعني بص يا سمولي بقال استركشور اسم انسولين لايك جروس فاكتور اللي هو اي تي 3 بيكوز اوف سير استراكشرال ان هوموجين بروجنس خلاص يبقى له الاستراكشر بتاعه استراكشر كلمه هومولوجي يعني شبك استراكشر يعني استراكشر ليه بروجريس واضحه كده يبقى اسمه ايه اسمه بعد اثنين او انسولين لايك جروس فاكتور طبعا دي فاكتورز يعني بروس, بروس بروموت تيترو بروسون يعني الروس هرمون الوحده ما يعرفش يعلمش اللي هو الـ metabolic effect is لازم فيه وسيط في النص اللي هو اسمه اللي هو الـ insulin like growth طيب تاني كانت لديه الانديلوي تاني بتطلع حالي اسمها growth hormone عيد growth hormone ده قلنا لو اي هرمون نطلع لوه metabolic effect قبل ما يقدرش يعلم on metabolic ده غير في وجود حاجة اسمها insulin like growth يعني حاجة وسطة زي الليدر بتاعكم كده الواسطة بين الدكتور او الدكتورة وليه واضح كده طيب بعد كده most important disease factors اللي هو insulin light plus factor 1 بيت كمان اجيب هم اسمهم factors يعني كتير <تصفيق> اكتر واحد فيهم مهم اللي هو insulin light plus factor number 1 اه هنشوف دلوع هيحصل له disorder طيب ايه اللي بيحصل للبروس هرمون لما بيقيس استيموليت برودكشن اوف انسولين لايك يعني هو اللي هو في ان هو ادروسه حتى لو هو كان يعمل افتت كده ده اللي هتكبر الافتت بتاعه كلمة Amplified Pyrogicic Amplified انت يزيد الـ Intro and Light goes back to the back number one اكبر بيكالي طبعا انتوا عارفين ان ادروسهم مورد لما بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد لان هدل اكيد والله <تصفيق> يعني هو بس عشبتوا بسمعينينا مش هالسطول عليكم المفروض انه هو لما الواحد هو صغير زي طول وهو كتير طبعا هو بيفضل يطول على طول لوقف ايه بخليه يوقف اه انتهت اللي هو ايه يعني فيه خطة في اسمه ايش اسمعه ايه اسمعه فهو ايه عدد رسوله لبابيزي ده فيبقى سبهد او لو هو بعدها ايضا اخو فالمهم اللي هو بيزيد في حالات الاكوميجاني وفي حالات ان هو during the gross and breaks. يبقى ايضا يزيد الانسلم like the gross factor 1 في حالتين هو الاكوميجاني او في حالة شميلة gross او the breakdowns during the واحد يانو تان اولي تان اولي تان اولي تان اولي تان اولي يلا خلاص مش شايف عندها زي ما يا جماعه خلص خلاص على الاخر انا حاسس ان كتب مسكين عمره ده ممكن يجي تقومي لو حاجه ما انتش لا لا, لا, لا, لا, لا. انت انت لا, لا بريا نقول خلاص خلاص فعلا طيب انت ايه اللي هو الاكس باكج بس باكج وان ايه لو اديس هرمون فيجت اسمها دور فيز هي سهله خدناها بس لما البروتس هرمون بيبقى اسمها في نوع من الدور فيز ده لا اسمه لارون دور فيز ايه المشكله فيه يعني معناته دور فيز ان انا متوقعه ان البروتس هرمون يبقى عالي لا في الحاله دي بلاقي البروتس هرمون نورمال ان انا ايه اللي ثاني المفروض المتوقع او الناس حفظة ان الجسور لنما يبقى قليل يبقى دوارفز في حال دوارفز بسموها اللي هو ارتشفع اسمه لارون مثلا فهي لارون دوارفز لقى لا في الحالة دي رغم ان هو دوارفز انما من الجسور عن دوارفز انما المشكلة فين. اللي هو ميديين أو قلب مني فارزة فامشان واضح؟ يبعدها دوركيز اسمه كذا اللي هو فيه نوربال جروس بس ايه المشكلة في كم جروس؟ ايه الحالات التالية اللي يبقى فيها لو؟ في حالات الكورونيك إيلنس والنيوتويشنال ديفيشنسي وحالات اللييفر ديزيز ليه اللييفر ديزيز؟ لأنه هو, اللي هو أصل يطلع من الليبين وحالات الخيب وصاي طيب ال ميجرمنت اوف من الحاجات اللي ينفع اقيس فيها سنجل بيزر ميجر منت او راندوم سامبل يبقى هنا الانسول نايت جروس فاكتور 1 ده من الحاجات اللي انا ممكن اخد لها راندوم سامبل يعني ايه راندوم يعني مش ده بعمل دايناميك فانكشن تيست ولا ولا بيبين الريزم ولا هيت هيت از اكوريت ريفلكشن اوف انسول نايت جراف يعني ايه اكوريت ريفلكشن يعني جود ديجنوستيك يعني بيديني ديجنوستيك واضحه كده طيب انه هو دي بس معلومة لما يكون الانسوليك بروس فاكتور واحد ولا قليل مع أبسنت بروس هورمون رسفونس دو ستيوليشن يبقى ده معناه تكون في بروس هورمون رسفونس خرص؟ ما يشحى ما ده طيب التاني هورمون هو اللي هو بقى ريليز الملانتيرون بكتيري اللي هو البرولاكتين البرولاكتين ده بيبقى تاني اللي حاجة المنفى في البرولاكتين ومن هنا مصرح مصر ان الهايبروصلامات انهيبت ذا ريليز البرولاكت ما فيش حاجه اسمها برولاكتين مكتوب صرايح <تضحيح> مكتوب <ساوبرائيمر> برولاكتين سكريشن يعني ما فيش حاجه <تضحيح> اسمها برولاكتين ريليزينج هرمون اسمه برولاكتين هيبيشن فبرولاكتين ده يدي معنى ثاني برولاكتين ريليز از برو برو برو <تضحي> برو برو اندر ان هيبيوتوري كنترول واضحه بعدين لما بيطلع بيعمل انهيبيت اللي هو البولادوتروبين ريليزينج <تضحيح> هرمون هدايا بيعملي حاجه اسمها هايبوجونادي طبعا غناده غناد اللي هي غناده هورمون فدا بيعمل حاجه علشان كده لما بيزيد الجروله كتير هو ايه كانكوا بتسالوا له لك ايه الجروله في سيولوجيكال اللي هو الاستريس طيب بعد كده بريجننسي وثقل عارفين يعني ليه طبعا الو ولا الرضاعه خلاص صحني والبريكات هيطلعوا في الفيلم هو اللي هو السيرف ترانسميتر تبدا اي واحده فيهم رنك يبدا يدولك فين في, في عشان في يبقى دريبير نمبلاند تو سيكريت طبعا يا بيلينسا يبقى فيسيولوجيكال دي عاليه من الستريس بريكنس في الصدر بقى انت تبقى باسيولوجيكال باسيولوجيكال بقى الكارتيلو شكلها في الانتينو دي توترفه فيها مشكله طلع ديلكتينا بيقول لك ان البرولاكتين العالي ده احنا قلنا ان هو بيعمل انيبيشن ليه للغدد يعني العالي موناديزم فعشان كده لما الاقي البرولاكتين عالي بيبقى بتهدم معاها دايما تنسكريت الميل يبقى البرولاكتين مهم ايه ان هو عالمه بكله يسوي <تصفيق> انفرتين. يعني الانفرتين السواق في المين او ليه؟ لان زيادة البرولاكتين بتعمل برولاكتين برولاكتين موزان 200 نانو برام برليلي ساستيكت برولاكتين سكريتين بوتيوب <تصفيق> <تصفيق> اذا ما قد تسامل فيها البرولاكتين وانتها عادي الاول كده بنتين او اكتر يبقى ده معياته في المشكلة خلاص كده؟ طيب طبعا ده مهمة البرولاكتين بيتقاس انت في حالات الانفرتين تعاليات الانفيرتريتي كمتال اللي بيعملوها اللي هو بحيس الدولاكتين منك استميل فور برولاكتين كل نتسريت وفور اوارز افتر او ايه اللي عارتين بيه عن هي طب ايه ايه خلاص؟ لأنه هو بيبقى سيكريتة في اليرنمور يعمدك <تصفيق> <تصفيق> اللي هو البستيرول بيتشوتري بيديني هرمون اللي هو ايه الانت دايروتك هرمون الانت دايروتك هرمون دا احنا خد دا <تصفيق> <تصفيق> لان بالبور ادس اوردر وحان دايت الهرمون عندي حاجتين يا هايبو اللي هي بولي يوريا طبعا خدنا ازاي او هايبر اللي هي سندروم او ان هرمز قلنا يعني ان هدروب يعني هو مش ماشي معك تمام في سيوت ما بيوقف طيب جلست دايجنوستس اللي قالوا بالك ان انا لما قلت من هي التشيربر باشر صح؟ مش كانت هي حاله بوليوريا نتيجه قله دهون الهرمون وليكن ماشي قلت اعمل لها داي قلت انا في المحاضره ان انا اخد سامبل كويس انت عملته بالمر لا. لا خالص لا. قلت اعمل ايه هو الهرمون ده ايه طبعا مش عايشين احنا عايشين عيال دائما نقدر هرمون عشان ايسو بيبقى عباره عن كومبلكس خلاص نيكست ستيفيست يعني مش هيطلع لي ريزالت دي عشان قبل ما يقيسوه لازم يعملوا حاجه اسمها بريمينري بريمينري اكستراكشن يعني بريمينري عن تحضير دي سنه تحضيريه ياخدوا سامبل ويمعقشملوا لحق حاجات كتير كده صعبه عشان يعملوا كونسنتريت للهرمون ويريموف كومباندز استديكت في التحليل بالظبط عشان كده في الانتي اللي هي البوليوريا حت البوليوريا اللي هي يا اما نيتروجين وحال؟ قلنا عشان اعمل دا موزس اعمل اللي هو الوطر دي تيست والوطر دي ده دين الحاجات اللي هي الدينامي الفنكشن تيست خيب؟ برضو لو كده بصنا شوية ان اللي هو الولي يوريكس تيب دا يعملنا الساسبيت اللي قلتوا بدايورتو كرمول كلي صح كده؟ فلان عملت الدينامي الفنكشن تيست ايه؟ شبت عنه المية المفروض دا اللي هو الحافز عشان يطلع الان تادي دايروتو كتاب حال؟ متح ده دي جد انا قلت بقى ايه? ان انا قلت ان الاول خالص ان انا عشان ان هي كانت مستيطل فيها حاكتين. انا عشان على الانستيجيشة مثل الحاكتين. ايما اخب سلبي واسم ان هو او كتسل طبايت. او او او او ان هو بيسيولوجيكا ريزم. انا من الحاجات ان هي بيبقى فيها بايوريزم. او اللي هي في بتزهر في خلال ريبس احنا قلت الأوخات اللي اظهرت في خلال 24 ساعة اللي اسمها ايه؟ سير كيبير البيون المزم اللي بيزهر في خلال أسابيع اللي هي المينستر مالساك <أه> خلاص؟ المينستر مالساكل ديستها <أه> سايكل خلاص سايكل يعني هي بتتقدر او بتقول وقت معادل اللي هي المرة بتاع ميليات المينستر مالساكل بس بتتكرر امتى يعني الاسيت الصبح وبالليل في تغيير ده بتبقى في استاذي طيب يبقى طب ده مهم في ايه برده في حالات الانفرتيلتي بي بيستفيدوا ان هم لما يجوا بقى يعملوا استاي اوف ال اتش اف يعني لو واحده راحت كده وهي طبيعيت امراض دي تعالي دلوقتي تاخد مله ال او FSH في اي وقت في اي وقت لا لازم تكون عارفه امتى بدايه ان انت بتحسب ال ال الفيس امتى ان يبقى من الحاجات اللي هي شورت ريست ان هي التايمينج والبلات فول التايمينج مين التايمينج يعني انا لاخ وديت بس مجرد ان انت يعني ان هو الدرج اللي هو انت بيبقى الفتره بينهم الهوا خلاص بعد كده احنا قلنا ان انا قلت ان انا اقيس الهوموتو فيس الميتابولايت زي ايه إن أنا أقول فاكرين الانسولين وين الانسولين قبل ما يبقى الانسولين كان اسمه برو انسولين عشان فيه استيبوط استيبوطالي ده بيبقى سيكريتل من البانكرياس كان يعني تقريبا في amount قدر الانسولين اكوي مولر اماون بعد جدا هو استيبوطالي الجزء الاصفر ده وبعدين ده الانسولين طبعا أي ميزة استيبوطالي أي حاجة مسيطرة ليس لانسولين مش يفتل إن أنا نحس الانسولين لحين انا هعمل اسين اوف سيبر بايت يبقى تعالى في الامتحانه هو الانسولينوما فاكرين انسولينوما دي كانت مع الفاستنج هايبوجلايسيميا اس باب الفاستنج هايبوجلايسيميا إنوا فضل ان انا هيس سيب تايب ليه ما قيس الانسولين السيب بتفضل هاز لونج هاف لايف بتاعه السيركيوليشن اكتر فبالتالي جميل ان انا هيس سيب تايب اكتر من هيتري انفورميشن اكتر واضحه يبقى انا لحد دلوقتي كده انا قلت يعني ايه اندوكراينولوجي طيب بعد كده قلت ان عشان اندوكراينولوجي لازم اعرف يعني ايه اكسس ويعني ايه اللي هم الحاجات اللي من الاكسس دي تيت بدلا اما نيجاتيف لا اما بعد كده عشان اعمل استيمنت لا اما هعمل الهرمون ادريس في التوتيز في زوائف البنض او في الدوري او اعمل داينامو خدنا بدري اول مثال قلنا البستيرون ونلاقي ان ديروا البستيرون البستيرون طبعا هرمون ما تاكلوش ليه كومبليتوس تاكلوش عشان ده اكتر يعني هو بتدخل بقى في اليوتراين كونتراكشن وحاجات يعني ما خليناش طب هنا في الكيمياء بتاع لان هتاخدي عندك هرمون عشان الترينا وهو ده البروديشن تيست والهدير البديت اللي هو البروس هرمون والبرولا واضح بعد كده اللي هو الهرمون الثاني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الثايرويد الثايرويد هرمون ثاني طبعا طالع اسمه سيرويد اطالع من السيرويد سيرويد السيرويد بلالي ده هي ده ضرجة أوربن بتاع ايه بتاع عمه في حدين فوقه هاي المصارقص هيدي حاجة اسمها سيرويد روبين بليلسنج هرمون تبقى اسمه سيرو يعني سيرويد يعني اشارة اسطرا على الجزء ده هنأتبع الانتيروديوتري هيبقى سليوليت الانتيروديوتري عشان تطلع سيرويد سليولياتنج هرمون هايزين هاقتة على السيرويد دي طيب السيرويد وهرمون ده عبارة عن ايه؟ السيرويد جلان في مصيز عن السيرين كنت سنصيز عم بتصنع ستطلع في اللي احنا بنقول عليه T4 ناهير؟ ويهوه التراي عيود وصيرونين اللي هو T3 عند الكالسيدونين اللي بس سيرويد بتطلع عليه 3 هرمون اثنين بقول عليهم T3 و T4 وواحد اسمه كالسيدونين T3 و T4 بعملوا نفس الـ انما الكالسيدونين في وادي تاني الواحد طيب التي 3 ان هو مكتوب تي 4 وتي 3 ايه الفرق بينهم؟ <تصفيق> لا التي 3 والتي 4 عباره عن لو احنا جبنا دهي بس وخليكم تبصوا اللي هي الاولانيه التي 4 حتى... هتلاقوا هو الثيرويد هرمون ده بيتصنع من الامينو ايل فينيل طيب قام عليه اي جروب خلاص يا كل واحد 2 هيضيف هيبقى اسمها ثيرموس او ليها 3 اي دي يعني اربعه وهيوني انا من الاربعه دي واحد او من الاول هعملت 2 و1 اسمها تراي اي دي يبقى تراي وتتر تراي يعني 3 3 اي دي على الامينو اسيد تايروسين التايروسين ده بيتصنع من فيتامين ب بس الشيء المهم قوي ان هم انزيمز اوف ايوه <تصفيق> اللي طبعا غيرين وحاجه اسمها دي بيروكسيديز ده مهم بيروكسيديز انزيم ده مهم عشان لما هقول كمان شويه حاجه مهمه معايا يبقى هنا الثايرويد هرمون بيتصنع على الثايرويد ثايرويد جلاند هرمون من التايروتين حمض الهيد ان برينت او يعني في وجود اللي هو الثايرو بيروكسيديز بيروكسيديز انزيم طيب أنا قلت فيه T3 وتفو وتيفو. السيرويد بلاني. مينلي سيكريت تيفو. إذا اللي بيطلع بكتير أول من السيرويد ونوى التيفو. Most of the secretion of the thyroid is 4 طب التسري ده جاي من إيه؟ السيرويد بتطلع بس about 20% of T3. طبق إيه في التسري اللي جاي في السيرويد من من تكسير التيفو. ثاني السيرويد بلاني. عند المفروض المفروض إن يطلع T3 وتفو. طيب احنا اكتر <تصفيق> تيفو تي من دول كاني نسيت طيب التي 3 باقيته بيجي ان التي 4 حول التي 3 ازاي التيفو فيها اربع عينين جروب لو شلت واحده على الارجس سهله طيب بعد كده السلك يبقى لاقي السيركيليشن هلاقي التي تقريبا 10 مرات اكتر من التي سري. وبرغم من ذلك هو T3 is more physiologically active and about 10 times more يعني ايه مور بوتنت يعني مو يعني زي بروديوس مور اا اكشن بوتنس يعني اقوى مور بوتنس ذات